يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن Mmm. <laughs> إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماء Hvala što pratite ومن ينسن كف عن نفاد تجيء وينسب بالفانح الشروج